وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتنون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنَ عَمَّ سَاجِدًا اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمه وسعى فِي هَذْهُمْ بَعْفِ خَرَابِهَا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 كل له قانط بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون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 أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.